وَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۖ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَلَٰكِنَّهُمْ قَدْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ الْبَأْسَ الشَّدِيدُ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَقْتِلْ مِنْ تَمَنٍّ فِلَقَ دَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظالمين ولئن اتبعت أهواعهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن